اصدرك يا العلم والحجاب هيا لتحطيم جيش من الكون نصب الوحي العزاء ببيته عليك حداثا والمعزاء يا محمد هو شارع والسماء بشجوها يا ف تبكي واخرى تعاني يا ايها هيا جدد الشمس جسمه وفي يوم اشهدها من نوره يتوايا يا يا يا يا وفي يوم يحيط صدره وفرسع له من اسمه تتجند ولو علمت تلك الخيال بأزرع بأن الذي تحت السلامك آه يا أحمد سارة على فررسيا وّ عليها حكما السيا هو تّ سلام عليك يا اهل الشهداء وانت ترى المصائب امام عينيك فتنتجع من المصائب قوه سلام عليك وانت تجول من خباء الى عقبه خبا سلام عليك وانت تمسح دمعه لزينب عندما سمعت وانت تعجل سيفك على ركب ركبتيك وترجد يا دهر يا دهر اوف من خليل ابي كام لك بالاشراق والاصيلي من طالب بحبه كثير والدهر لا يقنع بالبديل وانما الامر الى الجليل وكل حي سالك سويري فمددت يدك الي منديل استخرجته لتمسح دمعة زينب ولتقول لها اخيتي عزى بعزاء الله وكان بذلت بذلك فجرت عندها موقفا للحنان فانطلقت واكيا وصوا وصوا وصوا بن قبض نوح مع زينب مع سكينب مع الرباب نوح مع ليلة مع رفي والصوبنا والصوبنا قبل انت راح دوم آه آه, آه قبلن على قبل على الغبرتنا انت نور العيون الحرمه وغريبه لا تقطعون هي سلام عليك أبا عبد الله وأنت تنظر إلى ابنتك سكينة واقفة بكسر الخيمة وقد وضعت رأسها بين ركبتيها تقول لها بني ارفعي رأسك تقول أبا ممن أرفع رأسي وهؤلاء أهلي سيرحلون عني بأجمعهم سلام عليك وأنت بمنتصف الليل يدك بيد زينب تخبرها بما يجري عليها وهي الى جانبك تواسيك بموقفك ثم تنفجر باكية بس بالاقبار اجسمها والرأس ها اريد اريد اريد انقلك انقلك الى الحوراء زينب هذا لسان حال الحوراء زينب وين وين اريد الندبة اريد النياحة بس بالقبور جسمهم والروس بالشايا ظلت عليها ينتنو يوح نزوال ويبس ليايا شلون حال الفارق يتعزه وليها. مر الحسين بهذه المواقف باجمعها قال ستروني بدمي على الارض غسيلة تعلقت به عياله واحدة اخذت بثوبه والأخرى أخذت منه منكبة فاحتضنت والحسين الحسين بينهم شيعة نصب المآتم والعزل مصيبتي هذه رسالتكم للحسين رسالتكم يا زوار الحسين يا زوار دينب شيعة نصب المآتم والعزل مصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتين لو شربتوا ما يذكرون العطيش فتمهجتي واقصدون الكربلة والكل يسكب عبر الزايا شيعتي واللي كسر من الضايا القوايا وحدتي من طاحية من نهار شيعة للهواية انا وصلت يما وصلت يما ودمومه مخ سوايا ونشفوفهم قد طحايا